الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المقوة رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وأقول والشيء بالشيء يذكر إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة مستقة تدل على معان بعد الشيخ خطاجة مجينة الله سبحانه وتعالى ومن مشتقى نينفهمش معانا عن بعض النصفة حالفنا والشيء بالشيء يذكر كتو فيه خطاجة وكتو كنجينة إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة مشتقى تدل على معان مدينة يمتوم صلى الله عليه وسلم يليثبوته بيا يمتشكوا نا نفهميش معنا كذا وليس فيه اسم نجامد حكنا كتجك مدينة يمتوم صلى الله عليه وسلم جنا بالنجامد سمشتق من أسمائه صلى الله عليه وسلم طاها وياسين نحكنا كتجك مدينة يمتوم صلى الله عليه سكت كمدينة يوم تومي صلى سلم طاها نياسين سكت كمدينة يوم تومي قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود صفحة سبعة بعد المئة ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وصوره كذكما بامبايو حزيلي وقويتو مدينة القرآن النسرزاكي Mithla Taha wayasin, wahamim? Haa sima jina ya kupewa watu Ala karahati Tasmia tibi Yasin Ametaja alimamu malik wa kuita jina la Yasin Dakara suhailiyu Amelitaja hilo asuhaili Kuyuhaya sima jina Yamtume sasalam Kama wanavyo Baadhi ya watu Taha, ni jine la mtume Yasin, ni jine la mtume Hapana, sika tika majina ya mtume Sallallahu alayhi wa alihi sallam Hizi ni huruf mukattaa Ambazo Allah subhanahu wa ta'ala Ameanzi ya surazake Baadhi ya surazake Kwa hurufu hizi Lekini sikuwa baana muhita mtume Sallallahu sallam Taha, ma anzalna alayka Al-Qur'ana litashka Si majina ya mtume قال واما ما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح اما وان يطaja عوام ان ياسين وطه ni katika majina ya mtume swalla si hivyo dhalika fi hadithin sahihin wala hasanin wala mursalin hakuna hilo كتك حديث صحيح ولا حديث حسن ولا مرسل ولا أثير عن صاحب ولا هل كل يغتقان كان يو يوتي وإنما هذه الحروف مثل ألف لاميم وحاميم وألف لامراء ونحوها هل يرى في هذه طاها ناسين نكما يزير في مقطع ألف نحاميم نألف ننفن وهير فيه ولعل من توهمت تسمية بطاها وياسين من العوام أخذه من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الحروف المقطعة في سورتي طاها وياسين بإنجيني أليذني يجنه إلا طاها نياسين kun hän ameli tukua, kuten hän nähtiin, Aliyyu sallam, badeihru fiizi muqattu, katka suraisi milli taaha naysin, vannan anna haa min asmaahi sallallahu sallam, ni sallallahu sallam. sallallahu جاء أيضا بعد الحروف المقطعة في سورة الأعراف وإبراهيم. قال: قام بي وامتهم سلم. بين كوج بعد حروف مقطعة ككسر بليهز الأعراف نإبراهيم قام فان. ولا يقال إن من أسمائه سلم لذلك ألف لام ميم صاد وألف لام هاي سموي في. قال من ككسر ما دينهم ميم صاد أو haisemu hivyo kwa yotaha na yasin pia imikuja khitabu ya mtume wakadhania kwa mbani. ni katika majina ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa aliflami msad aliflamra pia imikuja khitabu baada hizi lakini si kwa mbani majina ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kama yotaha na yasin Tunaya tunayapa Tuna ya, yasin, niin siellä ya, ei jita. <laughs> no, asma Allahu Azza wa Jalla, ei mahsurota Majina Allah Allah Azza wa Jalla, wa kwaidadi maalumu. Asma Allahu Azza wa Jalla, ei mahsurota Majina Madina Allah Azza wa Jalla, wa maalumu fa inna minha ma atla Allahu 'azza wa jalla nasa alaihi kuna katika majina hayo kuna majina ambayo Allah amewafahamisha watu juu yake wa minha mastathara bi 'ilmihi na kuna katika majina hayo ambayo amehitaria ye mwenyewe kwa ujuzi wake Ana ye yetu, anayajua yeye tu hakuna kiumbe yote anayeyajua kuna majina ambayo Allah minua fahamishya wa jawaakiku Pitiya hadithi Zamtumya sallallahu na wa sallam Nakuna majina anbayo Hakuna nejuwa majina Allah subhanahu wa ta'ala pekiaki. haki Waidullu lidhalika hadithu Ibn Mas'udin Radhiallahu anhu kal, Rasoolullahi sallallahu Alaihi wasallam sallam Ma asaba ahadan Qattuhamun wala hazanun awala huznun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 Yambaghi li man samia haa Hanya Tumena sema katika hadithi hii Ma asaba ahadan Katu hamun wala huznun Haija mpata kabisa Huzuni Hamni ili huzuni ambayo Itatokea Huzuni ya muda ujao Joina itua ham Kama mtu pengini anadhania Koma kuna huzuni itampata Hiyo ndio ham Ama huznun ni ilio Iliopo au iliokisha patikana Wazuti ni huzun kiswahili ki Lakini kuna faraka baina hamun wa huzunun katika lugha ya kiara Fakala akipatwa na huzun hizu wakasema Allahumma inni abduk emula wangu mimi ni mja wako Mtoto wa mja wako Mtoto wa kija kazichako Nasi ya biyadika, Utosi wangu uko katika mikono yako fiya hukmuka Yenye kupita kwangu hukumu yako Adlun fi ya kalauka eh, Hukumu yako kwangu ni wadilifu Asaluka bikulli ismin huwa laka, Na kuomba kwa kila jina lako Samaita bihi nafsaka Ambapo uliita nafsi yako kwa jina hilo Au alamtahu ahada min khalqika Au ulimfundisha yoyote katika viumbe vyako, Au anzaltahu fi kitabik Au uliliterimusha jina hilo Katika kitabu chako awista istatharta bihi Fi ilmi lgaibi indak Au ulilikitari jina hilo Katika ujuzi wa siri uliokwako Hukumfamisha yoyot Hapa nipo inaputukuliwa Kamba Allah anamajina mengine Ambayo hakuna ane kiumbe ane yajua Au istatharta bihi Fi ilmi lgaibi indak kwa yote ana majina mengine hayakutajwa katika Qur'ani wala hadithi za mtume sallallahu alaihi Wala haja hajamfundisha yeyote katika viume vyake as'aluka an tajala alqur'ana rabia qalbi Wanura nura sadri wa huzni wa dhahaba, hammi na kuomba uijalie qur'ani ni nuru ya moyo wangu na ni nuru ya, ki, ya kifua changu na ni wa huzuni yangu wa hammi na kuondoka pia huzuni yangu ijayo akisema hivyo isipokuwa Allah humuondoshia hizo huzuni zake na humbadilishia mahali furaha wa makanahu faraha humbadilishia mahalipaki furaha Kala faqira ya rasulallah ala natعلمha kwa nini hatujifundishi hivyo Fakala bala yambaghili man sami'aha an yata'allama اجتكنكم يكسكيه هاو يا الله هاو ambao yametajwa رواه في المسند وعلق عليه الشيخ شعيب الارناؤث وصاحباه بتضعيفه ام يفانيا تعليق ومن الضعيف حديثه وقد نقلوا عن الحافظ ابن حجر تحسينه ومن كون قطقال الحافظ ابن حجر وما حديثينه حسن وصحاه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 98 بعد المئة، وقد صح هذا الحديث ابن القيم وشرحه شرحا واسعا في كتابه شفاء العليم. حديث أبي ابن القيم رحمه الله ناكيو كوازي وازي مفانا. كتاب شاكي شفاء العليل في الباب السابع والعشرين منه صفحة تسا وستين بعد الثلاثمائة إلى أربع وسبعين بعد الثلاثمائة وحديث النساهيه سيضعيف والأصل عدم حصر والأصل عدم حصر الأسماء بعدد معين إلا بدليل يدل على ذلك أصل لِكُتُو اُذْبِتِي وَمَجْنَا يَا اللهُ بِإِدَادِ مَعْلُومُ إِسْكُوَا دَلِيلِ يَبَأُ إِنْ فَاهَمِشَا هِيو وَلَا أَعْلَمُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَيْخُ لَبَازٍ وَلَا سِجِي دَلِيلٌ إِنْ يَمْفَاهَمِشَا إِدَادِ مَعْلُومُ يَا مَجْنَا يَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسمان مئة إلا واحدة الله أنا مجينة سنة تسا ميا موجة مجينة ميا موجة اسفقوا من أحصاها دخل الجنة من يكو يذبت مجينة هاي فلا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد حديثه نصه نهى فاميشك وذبيتي وما جينة الله قيداديه تسمنتيسة حديثه فاميشه يو بل يدل على أن من أسماء الله تسعة وتسعين بل حديثنا فاميش الله ما جينة تسمنتيسة نكتيكا ما الله haya 99 haifahamishi kwamba ni haya tu pekee yake min sha'niha Anna man ahsaha dakhala al janna hadithi ndio kwamba ni katika jina mahali yake majina hayo ni kwamba mwenye kudhibiti ataingia pepoli kama lau kala anasema sheikh kama mfano mtu akisema kama lau kala qa'ilun indi mi'atu kitab Aadattu li twa la ilm Mimi nafitabu miyamoja, nif mifij sabu kwa ajili ya wanafuzi. Fa' inna hulaya ala annahu laisa indahu illa hadal adat. Kaulihi, hajfa mishi kwamba anavitabu hivyo tu Idadi hiyo tu ya miyamoja. Afamiši hivyo Andi mia tukitabin, li twa la ilm ilmi. Mimi nawitabu Ni mevitaarisha kwa ajili ya wanafunzi Hasa akisema hivyo vi kwamba ana hivyo tu ana zaidi ya hivyo lakini hivi vi kwa ajili ya kuwapa wanafunzi tu vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi هايكو ثبوت حديثي يوتي كتك كتاجة مجينيوتي يا الله سبحانه وتعالى لم يثبت في سرد الأسماء حديث هايكو ثبوت حديثي يوتي كتك كتاجة مجينيوتي يا الله وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج تسعة وتسعين اسما من الكتاب والسنة ومجتهد بعض المعلماء كتوى مجينة سنة تسا كتك قرآننا حديثي منهم الحافظ ابن حجر فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري المجلد الحادي عشر صفحة خمسة خمسة عشر بعد المائتين الحافظ ابن حجر أمي تاجى كجموي شهده فتح الباري وفي التلخيص الحبيب فيها أكتاجى المجلد الرابع صفحة نتين وسبعين بعد المائة ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى صفحة 15 عشر إلى ستة فيها متاجة مجينة وهذه الكتب الثلاثة متفقة في أكثر الأسماء ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر في شبهي في فيتاتو ذي موفيكيانا كو مجينة منك نهو Yasivi Patikana katika kitabu kingine Kitabu kingine kina nyigine Nyigine hakina jina hilo Lakini kitabu hivi Mashekhe hao wa mekusanya Idhabihi Ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala Kala wa asrudu fima yali Tisaatan watisain Min asma illahi lhusna Muratabatan Ala hurufi lhijaa Ashekhe al-abada azawana mimi mimi nataja Yana majina ya Allah 99 Majina yake mazuri Hali ya kupangiliwa kwa hurufu lihijaa Wamaa kulli ismin dalilahu Nantataja pamoja na kila jina Dalili yake minalikitabi au sunna Wafiha ziyada Ala alama fil kutubi thalatha isma al-sittir Wa Katika majina haya Ya majina ylihu katika vitabuhibu vitatu Ziyade ya majina mawili Asitir as naddayan Ni katika majina ya Allah Asitir as naddayan Si asatar Hakuna katika majina ya Allah Asatar Ni asitir as naddayan Awalan Allah Jilalakwaza ni Allah Yutlaku ala Hatha lismi Lafduljalala ويتو جناهيلي يتو لفظ الجلاله جناهيلي نايتو لفظ الجلاله هذا كاتكا علماء اللغة وكيفاي نحراب وناسما الله لفظ الجلاله لفظ الجلاله مرفوع ويأتي مرادا به المسمى مبتدا ويخبر عنه بالاسماء ويأتي مرادا به المسمى مبتدى نينكوجا حاليكو سدى وجنهيله مبتدى ويخبر عنه بالأسماء حلفه لكيو خبرياك كما جينا من كذا مثل والله غفور الرحيم والله غفور الرحيم الله لفظ الجلال حلفه لنكوجا لا غفور نارحيم كونجو يسمى به مبتدى ويخبر عنه بأسماء أخرى من جينه مجينه من يا الله والله عزيز حكيم هم يكون المبتدى فى لفظ الجلالة والله عزيز حكيم نديوهين خبر نهين صفاء نجينه نمجينه يا الله وتنسب له الأسماء فيه نسب الشيو مجينة لفظ الجلالة تنسب له الأسماء كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أضعنا مجينة مزوري من جينة مهم بيناك بتي أمجينة هذه وقال له الأسماء الحسنى ذيو تنسب له الأسماء جينة لبيلي الآخر دليله الآخر الآخر جينة لبيلي الآخر دليل هذا هو الأول والآخر هو الأول جي ومازو والآخر من جي ومشو هل جينا لبيل الآخر جينا لتاتو الأحد دليله هو قل هو الله أحد جينا لن الأعلى دليل هو سبح اسم ربك الأعلى لتكاسي جينا لملواكو اليدو الأعلى لكتكما جينا يا الله جينا لتانو الأكرم دليل هو أقرأ وربك الأكرم ونواك أبين أكرم دين لتعنو الإله دين لسيته دليله وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وقال الله الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد يَيْيَ عَلَّنِ مُولَا مُوْجَةُ فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ مِمِتُونِ يُوْقُبَيْنِ كُو جِنَ لَا إِلَهِ يُرِدَيْ لِيَاكِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَهِدٌ جِنَ لَسَابَا الْأَوَّلُ دَلِيلُهُ هو الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ جِنَ لَنَانِ الْبَارِئُ دَلِيلُهُ هو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ مُصَوِّ لدينا تسأ الباطن دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكم البر إنه هو البر الرحيم البر لكما جميع الله إنه هو البر الرحيم لدينا لكم موجة البصير دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمسوا ما هو كنوما كلا دينلا الله نسيفا ياكه تمسوا من بيلي التواب دليله والتقل الله إن الله تواب الرحيم دينلا لكم من تاتو الجبار دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القديس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر دليل لكم إن, أن الجميل دليله حديث إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم دليل لكم أن تعن الحافظ دليله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين دليل لكم نسيت الحسيب دليله وكفى بالله حسيبا جين لكم من الساب الحفيث دليله إن ربي على كل شيء حفيظ. جين لكم من نان الحق دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل جين لكم من تيس الحكم دليله حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم رواه بداود وغيره وإسناده حسن جن الاشرين الحكيم دليله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم اشرين موج الحليم دليله والله غفور حليم جن الاشرين نبيل الحميد دليله وهو الولي الحميد جن الاشرين نتات الحي دليله والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين دين جين العشرينن الحي دليله حديث إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر رواه بداود وغيره وإسناده حسن دين جين العشرينتان الخالق دليله هو الله الخالق البارئ المصور دين ليشر الخبير دليله قال نبأني العليم الخبير دين ليشر الخلاق دليله إن ربك هو الخلاق العليم دين ليشر الناسان دليله قول رسوله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس الله توكسانيوات عورات غرلا بوهما قال قلنا ما بوهما قال ليس ما هم شيء أذاتا وقسنوات حاليك وتكتوب حاليك وواجتيري وبوهما قال تukasema ما بوهما نيني بوهما قال ليس ما هم شيء ثم يناديهم بصوت يسموه من بعد كما يسموه من بعد كما يسمعه من قرب كشاة والنغانية واتو وصوت ينبعه وتيسكيه ومبالي كما نفسكيه وليكريب أنا الملك أنا الديان أفل محل الشهيد أنا, أنا الملك أنا الديان مدينة الله سبحانه وتعالى الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين وصحاهه وقره الذهبي وحسنه الحافظ في الفتحي والألباني في صحيح الأدب المفرد الرب, 29 الرب دليله سلام قولا من رب الرحيم جنال ثلاثين الرحمن دليله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جنال ثلاثين نموج الرحيم دليله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جنة الثلاثين نبيل الرزاق دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جنة الثلاثين نتاته الرفيق دليله حديث إن الله رفيق يحب الرفق رعاه البخاري ومسلم جنة الثلاثين أني الرقيب دليله وكان الله على كل شيء رقيبا ثلاثنتان الرؤوف دليله إن ربكم لرؤوف الرحيم جنة ثلاثن ستا الصبوح دليله حديث صبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم من أذكار الركوع والسجود جنة ثلاثن سابع الستير دليله مر عند اسم الحيي إن الله عز وجل حي ستير جلال ثلاثين السلام دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام جلال ثلاثين نتيسا السميع دليله وهو يس والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير جلال أربعين السيد دليله حديث السيد الله تبارك وتعالى رأى أبو داود صحيح جلال رب النموذج الشافي دليله حديث إشف أنت الشافي لا شافيا إلا أنت رواه البخاري ومسلم جلال رب النمبي الشاكر دليله وكان الله شاكرا علما جلال رب الشكور دليله إن ربنا لغفور شكور جلال رب النني الشهيد دليله أَوَلَمْ لم بِرَبِّكَ أَنَّهُ أنه على كل شيء شهيد دين الرب النتان الصمد دليله الله الصمد دين الرب النسيت الطيب دليله حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا رواه مسلم دين الرب النساب الظاهر دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطل دين الرب العزيز دليله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جنال رب النتيس العظيم دليله ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم جنال خمسين العفو دليله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لا عفو غفور جنال خمسين موجة العليم دليله والله الله مولاكم وهو العليم الحكيم جنا لخمس النبيل العلي دليله إنه علي حكيم جنا لخمس النتات الغالب دليله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جنا لخمس النن الغفار دليله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا جلال خمسنتان الغفور دليله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جلال خمسنتان الغني دليله والله الغني وأنتم الفقراء جلال خمسنتان سابق الفتاح دليله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم جنال خمسننان القادر دليله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم جنال خمسنن نسيتا تسة القاهر دليله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير جنال الستين القدوس دليله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم جنال السنموج القدير دليله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جنال السنميلي القريب دليله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جنال السنتات القهار دليله وبرزوا لله الواحد القهار دلستن أن القوي دليله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز دلستن تانو القيوم دليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم دلستن سيت الكبير دليله ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يلا يستنساب الكريم دليله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يلا يستننان الكفيل دليله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة قال وحديث قصة الإسرائيل الذي قال لمن أسلفه كفى بالله كفيلة رواه البخاري جلال السنة السا اللطيف دليله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جلال السبعين المبين دليله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين جلال سبين نموج المتعال دليله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جلال سبين نميلي المتكبر دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دنس المتين دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دنس بن المجيب دليله إن ربي قريب مجيب دنس بن المجيد دليله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جلس بالنسيت المحسن دليله حديث إن الله محسن يحب المحسنين رواه ابن عاصم في, الدي في الديات وابن عدي في الكامل وابن نعيم في أخبار أصبهان وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الباني في السلسلة الصحيحة وانظر صحيح الجامع الصغير جلاس بالنساب المحيط دليله على إنه بكل شيء محيط جلاس بالننان المصور دليله هو الله الخالق البارئ المصور جلاس بالنتيس المعطي دليله حديث والله المعطي وأنا القاسم رواه البخاري جلا ثمانين المقتدر دليله وكان الله على كل شيء مقتدرا دليل ثمن نموachte المقدم دليل حديث أنت المقدم وأنت المؤخر راه البخاري ومسلم دليل ثمن النبيل المقيت دليله وكان الله على كل شيء مقيت دليل ثمن النتاة الملك دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس دينا 84 دليله في مقعد صدق عند مليك مقتدر دينا 85 المنن دليله حديث اللهم اني اسالك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنن رواه ابو داود وإسناده حسن دينا دليل 86 دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن جلاث من سابع المؤخر دليله مر عند اسم المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر جلاث من نانئ المولى دليله نعم المولى ونعم النصير جلاث من تيسع المؤمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن جنة تسين النصير دليله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا جنة تسين موجع الهادي دليله وكفى بربك هاديا ونصيرا جنة تسين نبيل الواحد دليله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار جنات سنتات الوارث دليله وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون جنات سنتان الواسع دليله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم جنات سنتان الوتر دليله حديث إن الله وتر يحب الوتر رواه البخاري ومسلم دلاتي سنسيت الودود دليله إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود دلاتي سنساب الوكيل دليله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دلاتي سننان الولي دليله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. دلاتي سنتيس الوهاب دليله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين وجها تدل لقاعدة, لقاعدة سد الذرائع مقتصرا على ذلك أمتاج ابن القيم كتابك اعلام المؤيدين مجلد وثعتو صفحة تسعة بعد المئة إلى إحدى وسبعين بعد المئة أمتاج نجيت سن تيسا زلفا مش قاعدة يكوزي ذرائه مقتصرا على ذلك هل يكفو بشيلو موافقة لعدة أسماء الحسنى الواردة في الحديث هل يكوفك إذا يا به يومدينة يا الله مزوري يلي أقول كت كحديثه وأورد في كتاب دراسة حديث نظر الله مرأى سمع مقالتي رواية ودرا ودراية صفحة ميم بيل نموجة بكا ميم بيل نكومي لمتاج مدينا أو فائدة تسين نتيسا من هذا الحديث هل يك تقولي وكت كحديثه الذي ورد بألفاظ كثيرة مقتصرا ومتولاً هل يكفو نحالي يكُرِفُ من أسماء الله ما يُطلق على غيره. هناك كما الله ما كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه دنا العزيز في الله سبحانه وتعالى مُوِّتَمْتُمْ وَأَكِهِ حَرِيسٌ عليكم Bilmu uminina raufu rahim ya Allah Lakini pia memsifu Allah mtume wake Sallallahu alayhi wa sallam kujiene, mtume Rukua zenu Azizun alayhi maanittum Ni uzito kwake kupatatabu kwenu Harisu na alaykum Ni mwenye pupa kwenu nini Bilmu raufu rahim Kwa islamu mtume huyo Ni rauf mwingi wahuruma rahim pia ni mwenye ni mwingi wa wa rehema au rehema na huruma waqala inna khalaqnal insana min nutfati amshaji nabtalih fajalnahu samian basira tukamjaliye huyo mwanadamu ni samii لا يشبه فيها الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق ماانا هيا عباويا نفهمشونا haya هيا هيا فناني سيكوما ممباجي نفرانا كيومبي ولا كيومبي كفرانا ممباجي لا حاشا ومنها نكتكى مجينة يا الله ما لا يثلق إلا على الله كنا مباويا هايتو يسبقوا عظلتو ولا يثلق على غيره ولا هايتو كتو كنجيني مثل الله والرحمن والخالق والبارئ والباري والرازق والصمد هي هايتي الله سبحانه وتعالى بكيانه. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة قال والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره. كونك الله عباده ومنها ما لا يسمى به غيره nakuna katika majina Allah Amba haitwi kitu kingine kasmi Allah Allah Nallrahman Rahman na Khalik na Razik Samad wallahu sallallahu Muhammadin wa ala wa